بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود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 هم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.